الذي خلقك فسوّاك فعدلت في اي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان لَدَرَارٌ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْبُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَلَمْ يُؤْذَن لَّلظَّالِمِينَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا لَائِكَ أَنَّهُم مَّدْعُوُّونَ فِي يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدن فيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كِتَابَ لَبَرَارٍ فِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدرَكَ مَا عِذِّيُّون كِتَابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ لَبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى لَآئِقٍ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ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 وإذا مروا بِهِمْ ادوز وَإِذَا ادبلا اہری مو کو لوگ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على نرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِلَتْ لِرَبِّهَا وَحُطَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ لَا وَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِتَابًا يَسِيرًا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 الوبو نیمر